والتبعوا ما تتلشى الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما